فالكل خسير إخواتي المسلمون إخواتي المسلمون لماذا تقتلون فتنة قد أتت بيننا فرقت نار الحرب أشعلت دماء سفيكت روح صفيقات فالكل not